تاب واامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيار سبحان الله وتعالى عنهم ما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون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 سرمدا إلى يوم القيامة من مَن غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والمصر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 شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون